ف أ م ا من ثقلت موازينه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة و أ م ا من خفت موازينه ف أ م ه ه ا و ي ة وما أ د ر ا كما هي نار ح ا م ي ة